ها هنا النصر تجلى واعتل التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا ها النصر تجلى وعتل التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا أشرق الفجر وغنا عمت البشر ربانا هلل الكون هنيئا قد على الحق وبانا موكب النور دعانا أقدم دارة رحانا عموة الدين تنادي وأخانا وأخانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبل هوانا لن يروا إلا جلادا وانصالا وطعانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا لم لأوا الدنيا ننشر العدل أمانا رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا موكب النور دعانا أقدم دار اطرحانا carré tudddilitونati wa أخona